من ن العلم ا ا فهذا ع العمل الصالح وأن في والأفعال وأن يجعلنا من عباد وإلى وأن وإياكم الأقوال الصالح يلزقنا للخلاصة من وأن في العالمين العاملين الداعين الله الصابرين إلى على في سبيل ل ل ا هو فهذا ه المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب ن م ع ة الاعتقاد ب ه ا د ي الى سبيل الرشاد ل ل إ م ا م أ ب ي محمد عبد الله بن أ ح م د بن محمد ا بن قدامه المقدسي المولود عام و ا ح ب ع د ا ل خ م س م ئ ه والمتوفى عام 2 ل بعد س ت م ئ ه عليه ر ح م ة الله عز وجل وقبل البدء في م و ا ص ل ة ق ر ا ء ة هذا الكتاب والتعليق عليه جاء ب ا ل أ م س في أ و ل ا ل ر س ا ل ة ذكر أ ن انواع الصفات من حيث ا ل إ ش ك ا ل وعدمه عند ب ن قدامه تنقسم إ ل ى قسمين صفات و ا ض ح ة المعنى و ا ض ح ة ا ل د ل ا ل ة ف ا ل أ ص ل إ ج ر ا ؤ ه ا على ما على قانون أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في ا ل أ خ ب ا ر في ا ل أ س م ا ء والصفات من غير تحريف ولا ت ع ط ي ث ولا تكييف ولا تمثيل ثم قال رحمه الله وما أ ش ك ل من ذلك أ ي أ ن هناك بعض نصوص الصفات هي محل إ ش ك ا ل و ر أ ى عليه ر ح م ة الله عز وجل إ م ر ا ر ا معناها و عدم الخوض فيه و هي ما سبق التعريف عنه ب ا ل أ م س بصفات الفعل اللازم صفات الفعل اللازم ك م س أ ل ة خ ل و ب الله تعالى من العرش و ما شابه و من هذه ا ل ع ب ا ر ة و ما نقله عن الامام أ ح م د رحمه الله تعالى جاء هناك إ ش ك ا ل عند بعض اهل العلم فنسب ابن قدامه إ ل ى التفويض و التفويض مذهب ضال فكيف ينسب إ ل ي ه هذا ا ل إ م ا م عليه ر ح م ة الله عز و جل ل ر س ا ل ة و هي م ن ش و ر ة في ا ل إ ن ت ر ن ت و م و ج و د ة معي هنا لعل الله يحسر غدا ت أ ت ي ك م إ ن شاء الله في براءه ابن ق د ا م ة من مذهب م خ و ض ة فهذه ا ل ر س ا ل ة بحد ذاتها اعني بها ن م ع الاعتقاد تدل أ ص ل ا على أ ن ابن قدامه بريء من التفويض ب د ل ا ل ة أ ن ه أ ث ب ت الصفات و بين ّ معانيها ف م ا س ي أ ت ي معنا اليوم فيما ي ق ر أ علينا من تفسيره ل ل إ س ت و ا ء و إ ث ب ا ت ه للحرف و الصوت و ا ل م ف و ض ة لا يثبتون الحرف و الصوت و لا يفسرون ث ب ت و ن ولا ي الصفات أ ص ل ا لان أ خ ب ا ر الصفات عندهم لا معاني لها تعلم لا وهذا مذهب باطل و أ م ا ابن قدام ة فهو يثبت المعاني ويفسرها ويشرحها فشرحه لها وتفسيره لها دليل على أ ن ه يثبت المعاني على ما يعرفه العرب و انتهجه السلف الصالح عليه رحمه الله, الله عز و جل أ ي ض ا ً مما يدل على ب ر ا ء ة ابن قدام ة رحمه الله تعالى من هذا المذهب له ر س ا ل ة في الحرف والصوت م ط ب و ع ة م ح ق ق ة في إ ث ب ا ت الحرف والصوت لله عز وجل وله ر س ا ل ة أ ي ض ا في العلو كتاب نافع حافل من أ ن ف ع الكتب ا ل م ص ن ف ة في إ ث ب ا ت علو ل ل ه عز وجل أ ي ض ا تدل على أ ن ابن قدامه لا يقول بقول م ف و ض ة الذين يثبتون ا ل ص ف ة من غير إ ث ب ا ت للمعنى بل هو يثبت العلو و أ ن الله تعالى عالي بذاته على مخلوقاته وسرد ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث و ا ل أ خ ب ا ر والاثار في إ ث ب ا ت علو ل ل ه عز وجل ف ج م ل ة القول أ ن ابن قدامه سلفي ا ل ع ق ي د ة بريء كل ا ل ب ر ا ء ة من مذهب ا ل م ف و ض ة و أ ن ك ل ا م الذي ذكره لا ي ق ر ي د ه عن د ا ئ ر ة أ ه ل ا ل س ن ة ولا ينسب إ ل ى مذهبها التفويض و إ ن م ا هو مذهب لبعض أ ه ل ا ل س ن ة في صفات فعل الفعل اللازم حيث أ ن أ ه ل ا ل س ن ة اختلفوا في صفات الفعل اللازم هل يثبت اللازم او لا يثبت ان يسكت ثلاث مدائن هل يثبت اللازم او ينفى اللازم تثبت الصفه من دون اللازم او يسكت عنه جمهور اهل السنه اثباته وعدم النظر الى اللزوم وبعض اهل السنه اثبات الفعل اللازم واثبات اللزوم و منهم من سكت و لم يثبت اللازم و لم ينفه و غالب مذهب ا ل م ق ا د س ة منهم عبد الغني المقدسي و ابن ق د ا م ة يرون إ ث ب ا ت ص ف ة الفعل اللازم و عدم السكوت عن إ ث ب ا ت اللازم من عدمه و التمثيل يوضح المقال و ذكرت ب ا ل أ م س م س أ ل ة خلو الله من عرشه فهنا الله تعالى ينزل و النزول فعل يلزم منه خلو ب المكان الاول منه عندما تنزل انت من مكان إ ل ى مكان فالنزول لا يتحقق معنى النزول الا بخلو مكانك الاول منك المجيء و جاء ربك هل يلزم من مجيء الله خلو المكان الاول منه ام لا هل يلزم من نزول الله خلو العرش منه أ م لا مذاهب اهل ا ل س ن ة في مثل هذه الصفات التي عليها لوازم منهم من أ ث ب ت جمهورها ا ل س ن ة يثبتون الفعل ولا ينفون اللازم و ل انما ي و يديرون ه ا على ظاهرها فيقول الله ينزل من على عرشه ولا ي ن ز م منه خلو العرش منه الله ينزل في الثلثة الأخيرة الليل ولا يلزم من و ل ابن يلزم منده ه ا عز وجل والله تعالى على كل شيء ر و ذ ا السنة ومن ا السنة ونص عليهم أحمد وإسحاق ولذك هذا ت مواطن قال بقوله يقول يثبت اللازم و يقول انه لا ت ح ق ق مع النزول إ ل ا بخلو العرش منه و ا ل م ق ا د س و منهم ابن ق د ا م ة يقولون ب أ ن ن ا نثبت النزول على ا ل وجه ا ل ل ا ئ ق ب ه عز وجل ولا نقول يخلو منه العرش ولا ولا يخلو منه العرش ل أ ن هذا م س أ ل ة لم ت أ ت ي لا في الكتاب ولا في ا ل س ن ة ولا نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم فالاولى السكوت عنها وهذا ما تقول لاهل ا ل س ن ة وهو ما يسميه ه ن ا بعضهم بالتفويض وهو ليس بتفويض و إ ن كان سمي تفويضا فهو تفيض و الحق تفويض حق لا يلزم منه نفي المعنى و إ ن م ا يلزم منه ا ل خ و ض في ف ت الخوف ص ي المعنى ا ل في تفاصيل المعنى نعم سلم استنجد ا ح د لله استجابه ل ل ع ي و رسول رسولي ل الله الله كلامي آله محمد من نبينا وصحبه وعلى وعليم يفعل وعليم لذو قال وزيدنا وزيدنا الله تعالى ا ل ل بِأَكْثَرُ بِلَا مِنَّ نَفْسَهُ وَصَفْلِهِ وَلَا غَاِيَة حَدٍ المؤلف هنا أ ث ب ت نفى الحده و ا ل غ ا ي ة ا ل ق ا ع د ة السنيه ان ل س ي ة أن صفات الله عز وجل لا تثبت ولا تنفى إ ل ا ب ما جاء في ا ل ك ت ا ب و ا ل س ن ة ف ك ت ا ب و ا ل س ن ة جاء فيهما إ ث ب ا ت ك ث ي ر من الصفات وجاء فيهما نفي أ ي ض ا بعض الصفات عن الله عز وجل فلا تثبت و لا تنفي عن الله لا تثبت لله و لا تنفي عنه إ ل ا ما جاء في الكتاب و السنه لو أ ن شخصا قال الله تعالى ليس له ف خ ر الله تعالى ليس له ف خ ر ما الجواب ع ن ذلك نقول هذا الكلام لا ينبغي أ ن يقال و لا يجوز أ ن يقال لماذا لو لم يرد في الشرع لا إ ث ب ا ت الفخذ و لا نفيه ف ا ل إ ث ب ا ت علم زائد والنفي علم زائد من أ ي د ر ج ة بانه ليس له نفي فما الواجب الواجب أ ن تسكت ما لم يرد في الكتاب و ا ل س ن ة لا نفيه ولا إ ث ب ا ت ه فيجب الكف عنه فلا يثبت و لا ينفى إ ل ا بالدليل فما أ ث ب ت ه الكتاب و ا ل س ن ة أ ث ب ت ن ا ه و ما نفاه نفيناه اثبت السمع و ا ل ب ص ر و أ ث ب ت ا ل ق و ة و ا ل إ ر ا د ة و ماشيه نثبتها و نفى عن الله الندم و ا ل م ث ي ل ة والسمي والكفر والظلم و ا ل س ن ة والنوم فننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه المؤلف هنا أ ث ب ت الصفات ونفى الحد و ا ل غ ا ي ة فما هو الحد و ا ل غ ا ي ة الذي نفاه المؤلف رحمه الله تعالى ق ا ع د ة اخرى م ه م ة ق ا ع د ة اخرى م ه م ة وتقدم م ع ا ل آ ن أ ك ث ر من ق ا ع د ة أ ن ما أ ح د ث من ا ل أ ل ف ا ظ ما أ ح د ث من ا ل أ ل ف ا ظ لا يجوز نفيه و لا إ ث ب ا ت ه حتى يستفصل عن قصد قائلا و هذه و ان كانت في ا ل أ س م ا ء و الصفات خ ا ص ة إ ل ا أ ن ه ا تعم في كل ا ل أ ل ف ا ظ ا ل م س ت خ د م ة في الشرع كل شيء مستحدث لا بد أ ن يستفصل ايش قصدك لان ما جاء في القران الكريم ما جاء في القران الكريم بالحمد و الثناء نثني عليه كله جاء في القران الكريم البر التقوى الايمان نقول البر كله خير و الايمان كله خير و التقوى كلها خير و ما جاء ذنبه في القران الكريم الشرك الفسق الكفر كله شر فما اثنى عليه الله فالله يعني ما يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يقول فما أ ث ن ى عليه الشارع نقبل الثناء عليه مطلقا وما ذمه الشارع نقبل الذم فيه مطلقا ولا نستفصل ا ل إ ش ك ا ل ي ة فيما احدث من عبارات هل نثني عليها أ م نذمها هل نثبتها أ م ننفيها أ م نستفصل عن قصد قائلها ل أ ن ه نفضه م ح د ث لا ندري قد يحتمل معنى حقا ً لفظ محدث لا ندري عنه قد يحتمل معنى حقا ً فيقبل وقد يحتمل معنى باطله فيرد أضرب لكم م ث التصوف من من أكثر من باطلة ا هل هو يقرؤ او ينكر لو ج ا ء شخص قال لك ما حكم التصوف ها من يجيب أ ق و ا ل ه تقول من مقصود التصوف هذا صحيح لانه لم يعد في ا ل ق ر آ ن الكريم الحث عن التصوف ولم ي ع ت في ا ل ق ر آ ن الكريم التحذير م ا التصوف فهو ر ف ض محدث و ف ر ق ة أ ح د ث ت فنقول ت ع ا ل ما قصدك بالتصوف قال ا ل ل ه قصدي بالتصوف التنزه والبعد عن سفاسف ا ل أ م و ر والمين بيد التنسك و ا ل إ ك ث ا ر من ا ل ع ب ا د ة وهذا ج ا ئ ز هذا مقر وما إ ذ ا م ذكر م ع ن ا ً た م ع のよう ل ب ا ます。 فيقولون في القواعد وهذا نص عليها وحدها علمنا بن تيميه و بن قيم و ن ق ل ه ا الشيخ ع ب د ا ل عز بن ناصر الرشيد في كتابه التنبيهات ا ل س ن ي ة شرح ا ل ع ق ي د ة ا ل و س ط ي ة وهو أ ن الفاظ ا ل م ح د د ه نص عليها بن تيميه في تدوريه ان الفاظ ا ل م ح د د ه لا تقبت ولا تنفى حتى ي س ت ف ص ل عن قصد قائدها ف إ ن كان يريد بذلك المعنى حقا اقر و أ ر ش د إ ل ى ماذا إلى اللفظ الشرك وجد ل ف الشرك و ان أ ر ا د معنى الباطل رد ولم يقبل منه فالتصوف نقول له إ ن كنت تريد به ا ل ت ن س ك والتعبد والبعد عن سفاسف ا ل أ م و ر والميل عن الدنيا فهو معنى الحق و لكن م نشدك الى معنى افضل وهو الزهد فقل زاهد و إ ن قال إ ن أ ر ا د التصوف لا الطرق ا ل ب د ع ي ة والفرق ا ل ص و ف ي ة なんでしょうか لا تقل د ي م ق ا ط ي ة حتى تبرئ نفسك أ ن وقوعي في المعنى المنكر وين قال لا والله أ ن ا اريد د ي م ق ا ط ي ة ب أ ن يخضع الشرع إ ل ى شهوات الناس ورغباتهم فما أ ر ا د ه الشعب حكمناه و أ ق ر ر ن ا ه وما لمده الشعب من شرع الله رفضناه و أ ل غ ي ن ا ه نقول هذا معنى باطل فهو يفضل محدث فلا يثبت ولا ينفع حتى يستفصل عن قصد قائده قد يغلب المعنى الباطل على المعنى الحق فيصبح هو م ش ه و ر خ ا ص ة في أ س م ا ء الطوائف ك ا ل ج ه ل ي ة التجهم ما هو التجهم معروف أ ن التجهم هو نفي الصفات انت ه ى خاص فنطلق م ب ا ش ر ة أ ن التجهم ط ع ا الرفض معا أ ح د ث لكن غالبا عليه جانب, جانب الباطل فنغلب عليه جانب الباطل ونحكم عليه على الإطلاق ب ا ل إ ن ك ا ر والرفض طيب في ا ل أ س م ا ء والصفات لو قال لك شخص الله له حد أ و ليس له حد من يجيبني على هذه ا ل ق ا ع د ة ن س ت ف ص ل ما هو الحد المنفي وما هو الحد المثبت لا بد أ ن نعرفه ما هو الحد المنفي وما هو الحد المثبت خ ا ص ة أ ن العلم جاء عنهم روايات بنفي ي الحد واثباته ف ه و ا ب ن ق د ا م يقول نثبت الصفات بلا حد والدارمي في نقضه على بشر مدريسي قال باب إ ث ب ا ت الحد ونص الامام أ ح م د وعبد الله بن مبارك واسحاق رواه ي ج م ا ع السلف أ ن الله مستو على عرشه بحد فهنا هذا هذ... هذ الافضل محدث علماء أ ث ب ت و ا وعلماء ن ف و ا فما هو ا ل حد المنفي وما هو ا ل حد المثبت نستقصر فنجد ب أ ن الحد المثبت المراد به عند السلف الحد المثبت عند السلف المراد به ا ل م ب ا ي ن ة المراد به ا ل م ب ا ي ن ة ل أ ن الخالق و المخلوق لا بد ليس بعضهم داخل في بعض فعقيد ا ل ح ل و ل ي ة و ا ل ا ت ح ا د ي ة و ا ل قويه و ح ش ة الوجود ماذا يقولون ب أ ن الخالق و المخلوق كلهم في واحد ا ل ا ت ح ا د ي ة يقولون ب أ ن المخلوق على على حتى اتحد بالخالق و ا ل ح ل و ل ي ة يقولون ب أ ن الخالق نزل حتى حل في المخلوق و أ ه ل و ح ش ة الوجود يقولون ب أ ن الخالق و المخلوق قد دخل كل منهما في الاخر فكل شيء من المخلوق هو من الخالق وكل شيء من الخالق هو من المخلوق كما قال قائدهم العبد رب والرب عبد ي ليت ه شعري من المكلف ان قلت عبد فذاك رب أ و قلت رب أ ن يكلف فيعتقدون ب أ ن الخالق والمخلوق شيء واحد واضح ف إ ذ ا الحد المثبت عند ه ا السنه ما هو ا ل م ب ا ي ن ة بأن م ر ا د به ب أ ن الله تعالى مباينه للخلق فهو على عرشه بحد فلو كان لا حد له ولا ن ه ا ي ة إ ذ ن المخلوقات منه لكن عندما نقدر ب أ ن هناك حد فاصل بين الخالق والمخلوق فنقدر بذلك على أ ن الله عز وجل مباين للمخلوقات أ م ا ان يقلنا ب أ ن الله ذاته لا حد لها يعني يدخل فيها حتى المخلوقات وهذا ق و ل كفر ولذلك يثبت الحد بهذا المعنى والمراد به ح ق ي ق ة ا ل م ب ا ي ن ة للمخلوقات أ م ا الحد المنفي よく聞いてみると、どうしても言うことができます。 من المخلوقات نعم مثل ذلك ا ل ج ه ة الله تعالى ف ي ج ه ة وليس ف ي ج ه ة من يجيب بناء على هذه ا ل ق ا ع د ة الله ف ي ج ه ة وليس ف ي ج ه ة نقول ماذا تقصد ب ا ل ج ه ة ف إ ن أ ر د ت ب ا ل ج ه ة أ ي ن الله عز وجل فالله عز وجل في ج ه ة العلم فنقول له لأ, لا تقول الله في ج ه ة و إ ن م ا نقول الله عال م ذ ا ت ي على م خ ل و ق ا ت 私はそれを聞いていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言 الرحمن ع العرش استوى وهو القاهر فوق عباده اليه يصعد الكريم الطيب وخذ من هذه ا ل د ا ل ة على علم الله عز وجل فكل ما احدث من ا ل أ ل ف ا ظ وهي ق ا ع د ة من قواعد ا ل ت د و ر ي ة عند الشخص المدينه وعندها لسنه جمعه ي يكبت ة عامة كل ما الألفاظ لا ولا من مثل كل أحدث ينفى جبر ل الإنسان ليس مجهور؟ الجبر لم يأتي في القرآن وفي السنة جاء دي فقال عبد الله الرجل مجهور مجهور ج أو وفي ر يأتي في عامه دي عبد و ر فقاطعه شخص جالس قال فالغيب مكبوبي ف ق ض ل يا امام ا ح م ت قال كل من جاءني ب م ق ا ل ة أ ر ا د آ خ ر ا يرد عليك جاءني مقاتل أ ب ش ع منه ا هذا م خ ت ي وهذا م خ ت ي ما هو الجبر الذي ن ف ي ت ه وما هو الجبر الذي أ ث ب ت ه فنستفصل ف إ ن أ ر ا د للجبر أ ن الله عز وجل سلب للمخلوق مشيئته وليس له حق الاختيار وانما, وإنما هو يساق في ا ل ح ي ا ة بالاضطرار حتى يقع على المعصيه قسرا ً وقهرا ً نقول لا والله بل الله ج ع ل ل ك مشيئا قالوا ما تشاءون إ ل ا أ ن ا شاء الله و إ ن أ ر ا د بالجبر إ ث ب ا ت أ ن الله عز وجل قد, قد قدر هذه الذي نفى قال لا غير م ج ب و ر ونفى أ ن الله تعالى قد, قد قدر ومنح المخلوق كل المشيئه 私た م は私たちのことを知っていることを知っていることを知って ل ることを知っていることを知っていることを知っていること ا 知っていることを知っていることを知っている و とを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知ってい ف ことを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを ف っている。 وما يتعلق ب م س أ ل ة الجبر مثلها أ ي ض ا لفظي ب ا ل ق ر آ ن مخلوق ما ر أ ي ك م لو قال شخص لفظي ب ا ل ق ر آ ن مخلوق هذا لفظ محدث أ م لا لفظ محدث لو قال شخص ل ف ظ ي ب ا ل ق ر آ ن غير مخلوق نقول تعالى انت نفيت م ر ة و أ ث ب ت م ر ة فما هو الذي نفيته وما هو الذي أ ث ب ت ه تخاصم اثنين عندي مثلا فقال احد حتى الكرابيسي هو الذي أ ش غ ل الناس بهذه الفتنه فقال الامام احمد من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهل ومن قال لفظي بالقران غير مخلوق فهو جذع هذا نص عن الامام احمد من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهل ومن قال لفظي بالقران غير مخلوق فهو جذع ماذا قال ا ر ا ب ي س ي ماذا نصنع بهذا الرجل من قلنا مخلوق ذمنا ومن قلنا غير مخلوق ذمنا ماذا يريدك يا ن ح ل د يريد أ ن تسكت او تبين فصل قولك لا تقل و لفظ القران مخلوق تسكت لانك لو قلت لفظي ب ا ق ر آ ن مخلوق وستدخل في معنى ا ل إ ث ب ا ت م ع ن ا باطلا فيصبح من لفظك كلام الله عز وجل قل هو الله احد هذا من لفظك ف ي ق و ل مخلوق فقد وصفت ا ل ق ر آ ن الكريم ب أ ن ه مخلوق و إ ن قلت لفظي ب ق ر آ ن غير مخلوق تنفي أ ن الله خلق صوتك ولهاتك ولسانك وهذا مخلوق ما هو ا ل ح ل الحل إ م ا تسكت او تفصل فتقول الصوت صوت القارئ والقول قول البالي الصوت صوت القارئ والقول قول البالي فهذا لفظ محدث القول باللفظ محدث فلا نثبته ولا ننفيه لا نقول لفظ ا ل ق ر آ ن مخلوق ولا نقول لفظ ا ل ق ر آ ن غير مخلوق إ خ و ا ن مجلسنا مجلس علم وليس مجلس م ح ا ض ر ة أ و خطبه ج م ع ة بل هو م نزح من أ ش ك ل عليه شيئا فليقل و وضح أ ب د أ ع د ف إ ذ ا القول باللفظ قول محدث لا يثبت ولا ينفى إ م ا أ ن يسكت أ و ي س ت ف س ر فلو قال لفظ ا ل ق ر آ ن مخلوق لم يقبل ولو قال هذا القران مخلوق لم يقبل غير مخلوق و انما لنقول فصل فان قال نقضي في ب ا ل ق ر آ ن فيقول الصوت صوت القاري والقول ق و الباري حركات اللسان الحنجره النفس الذي يخرج هذا منك أ ن ت مخلوق خلقه الله عز وجل واما قل ه الله احد الكلام المتلوث هو كلام الله تعالى غير مخلوق فاما ان تسكت واما ان تفصل ف ي ا ك و الاجماليات والعمومات ف ه を ا أصل を言うことを أ うことを ا うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言 ل ことを言う ن とを ولا ا ل 言 ر を聞いてみると、私の言葉を聞いてみると、私の言葉を聞いてみ ل と、私 ا 言葉を聞いてみると、私 ب 言葉を聞いてみると、私の言 ب を聞いて ا ると、 فيوصف كل كله ب ا ل إ ح ك ا م فالمراد به أ ن كله, كله سواء في ا ل إ ت ق ا ن و التمام و الكمال و ان وصف الكل بالتشابه فالمراد ب أ ن آ ي ا ت كتاب الله عز وجل م ت ش ا ب ه ة أ ي م ت م ا ث ل ة في كمالها و إ ت ق ا ن ه ا و حجيتها و ان وصف البعض ب ا ل إ ح ك ا م و البعض بالتشابه كما في آ ي ة ال عمران فالمراد ب أ ن بعض ا ل ق ر آ ن واضح المعنى يعرفه الجميع ف ق ة الله العالمين أ ق <تصفيق> ي م و ا ا ل ص ل ا ة آ ت و ا ا ل ز ك ا ة يعرفه كل أ ح د و أ ن بعض ا ل ق ر آ ن الكريم متشابه أ ي مشتبه المعنى خفي المعنى إ م ا أ ن لا يعرفه أ ح د و ي س ت أ ث ر الله تعالى بعلمه و ما يعلم ت و ي ل ه إ ل ا الله و إ م ا أ ن يعلمه الله عز و جل و يعلمه الراسخون في العلم هذا على ق ر ا ء ة عدم الوقف على قوله ما يعلم ت أ و ي ن ه إ ل ا الله قال لو ا م ت ا ل آ ي ة قال والراسخون في العلم وصار م ع ت و ف ا على الله عز وجل المراد به ما يعلمه الله عز وجل ويعلمه ا ل ر ا س ف و ن في العلم من دقائق المسائل ودقائق المعاني في ا ل ق ر آ ن الكريم فالمتشابه اذا اجتمع اذا قيل ب ي ن ا ل ق ر آ ن محكم متشابه المراد من محكم واضح المعنى جلي المعنى والمراد م ل م ت ش ا ب ه خفي المعنى الذي لا يعلمه أ ح د إ ل ا الله أ و يعلمه بعض الخلق دون دون بعضهم ا ل آ خ ر و أ م ا المحكم فهو واضح المعنى الذي يعرفه جميع المكلفين في الغالب و ا ل ج م ل ة نعم قال واؤمن بالقران كله ومكتبه ومتشابهه ولا نزيل عنه صله من <تصفيق> <تصفيق> صلاته بشراعه شنعت اي لازم لو قال شخص يا أ خ ي أ ن ا لا اثبت الغضب لماذا قبل ان الغضب فوران الدم و إ ذ ا ق ل ن ا بذلك فالله تعالى نثبت لله الدم نقول ومن قال لك بهذه ا ل ش ن ا ع ة تشنعها ولا تشنعها نثبت الغضب لله عز وجل ولا يلزم منه وجود دم الدم. الدم لك أ ن ت يا مخلوق وفوران الدم ب ا ل ن س ب ة لك أ ن ت عندك قلب يضخه واعصابه م ا شب ه ذلك وهذا ا ل أ م و ر لا نثبتها لله عز وجل حتى ياتي الدليل واضح ف إ ذ ا لا نفر من إ ث ب ا ت هذه ا ل ص ف ة ل ش ن ا ع ة شنعت أ و اللازم اللوازم التي ي أ ت ي بها هؤلاء و إ ن م ا نثبتها على ظاهره ا على ا ل وجه الله قوله سبحانه وتعالى نعم فهما المصدران الاساسيان ل إ ث ب ا ت ا ل أ س م ا ء والصفات、نعم. ولا نعلم كيف كون ذلك الا بتصديق ل ر س و ل الله عليه وسلم وتثبيت القران لماذا نحن لا نعلم كيفيه الصفات لماذا لا نعلم كيفيه صفات الله عز وجل ل أ ن ن ا لم ن ر ه ولم نر مثيلا له يعني لا يوجد مثيلا له ل فلم يبق ى إ ل ا شيء واحد وهو الخبر الصادق فلو خرج لو, لو مهما تخيل الانسان بعقله أ ن يكيف الله لن يستطيع ان يكيف لماذا ل أ ن ه لم ير أ ح د أ ح د ربه عز وجل وليس لله مثيل حتى نقيس الله عليه ونقول كهذا なんでしょうか آ م ن بما جاء في الكتاب والسنه على ما يريد الله وعلى ما يريد الرسول صلى الله عليه وسلم لا على ت أ و ي ل ا ت ا ل ف ل ا س ف ة أ و ت أ و ي ل ا ت الشاعره او ت أ و ي ل ا ت ا ل م ا ت ر ي د ي ة أ و لا يلعبون بمعاني النصوص نقول آ م ن ا وسلمنا ب أ ن الله تعالى يغضب و أ ن الله تعالى ينتقم و أ ن الله تعالى يضحك و أ ن لله تعالى يد و أ ن لله تعالى وجه على الوجه ا ل ل ا ي ق به سبحانه وتعالى لا نخوض فيها بتاويلات ت ف س ي ر ا ت لم ت أ ت ي لا في كتاب الله ولا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن الله تعالى لا يرضى ذلك ل أ ن الله تعالى لا يرضى ذلك ب أ ن تتكلم في صفاته وتفسرها على غير مراده عز وجل نعم وعلى هذا الدرج السلام وهي بن الخلف رضي الله عنه كلهم متفقون على الاقرار و ا ل إ م ر ا ر و ا ل إ ه ب ا ت ل م ا ورد من الصفات ا ل إ ق ر ا ر و ا ل إ م ر ا ر هما شقان للاعتقاد ذي ا ل أ س م ا ء والصفات هما شقان من الاعتقاد في ا ل أ س م ا ء بين قوسين و تحت كل ك ل م ة خط ا ل إ ق ر ا ر و ا ل إ م ر ا ر فلا يكفي الاقرار من غير امرار و لا يكفي الامرار من غير اقرار ف إ ذ اقررت و لم تمر ه ا و إ ن م ا أ خ ذ ت خوف فيها و ت أ ت ي باللوازم وقعت في ماذا وقعت في التعطيل أ و وقعت في التمثيل من الخوض في الصفات الاقرار ا ل إ ق ر ا ر إ ث ب ا ت ا ل ص ف ة على ما هي ع ل ي ه و ا ل إ م ر ا ر عدم الخوض فيها المفوض يمرونها ولا يتلذذون ب أ خ ط ا ر الصفات يمرها ل أ ن ه ا عند المفوض ما هي هيا إخوان لماذا المفوض ب ش ر ت يمرها ولا يقرها ل أ ن ه ليس لها معنى عنده أ م ا عند السني لا يمرها بعد أ ن أ ق ر ه ا فعرف ب أ ن الله يغضب ف أ ق ر ا ل ص ف ة ثم أ م ر ه لم يخف في ق ض ي ة الغضب و لوازم ا الغضب وهل ي ف و ر الدم أ و لا ي ف و ر الدم هذه ك ل أ م و ر ي أ ت ي بها الشيطان حتى يصرفهم عن الحق و إ ن م ا أ ق ر ب أ ن الله يقبض ثم أ م ر ه و لم يخف ف ي ه ا بخوض هؤلاء ا ل م ب ط ل و ن أ و هؤلاء ا ل م ب ط ل ي ن نعم ف إ ذ ا لا بد من ا ل إ ق ر ا ر مع ا ل إ م ر ا ر في ان واحد وهي ع ق ي ه اهل ا ل س ن ة والجماعه 私たちはこのように言っていました。 يقول لا اظلم غيرها ثم لما يرسخ الله رجعي النار يرى ا ل ج ن ة قال ربي يقربني ل ل ج ن ة قال ما اظلمك ا بن آ د م أ ل م أ خ ذ لك عدد ا ل م ث ا ق الا ت س ا ل ن ا ذلك فيقدم حتى يدخل ا ل ج ن ة قال من فضحك النبي قال أ ن ا ت س أ ل ن ي ما ضحكت قال م م ضحكت يا رسول الله قال ضحكت من ان الله تعالى ضحك لهذا الرجل فقال اعرابي جالس لم يقل العرابي كيف, كيف يضحك ربي يا رسول الله والضحك لا ينبغي على الله والضحك كسر الفم و إ خ ر ا ج ا ل أ س ن ا ن والتبسم بالشفتين لم يخض في هذه الامور كلها و إ ن م ا أ ث ب ت ه ا قال يا رسول الله أ و ل يضحك ربه قال نعم يضحك ا ل آ ن أ ث ب ت ماذا الضحك انظر لاثري اثبات الضحك على المؤمن قال ما ع د ن ا من رب, يوحك الجنة أجل أبشره الخير. رب يضحك ا ل ج ن ة أ ج ل أ ب ش ر بالخير ما دام ربنا يضحك أ ب ش ر الخير هذا معنى كلام ف إ ذ ا المؤمن يكون له ا ل ص ف ا ت عليه أ ث ر عظيم ب أ ن ه يخاف من الله يرجو ثواب الله عز وجل يراقب الله سبحانه وتعالى يعظم الله عز وجل هذه كلها داخل في إ ث ب ا ت ي و إ ق ر ا ر ي معاني الصفات نعم م كلهم متبقون لما من الصفات كتاب الله وسنة وسنة من قال الإقراء والإقراء وقد بالاقتفاء وإثباته الصفاته لكتاب الله أغذنا لأثارهم والاهتداء على رسوله لتوينه تعرض ب ب ورد وسنة غير ر وحذرنا المحدثات واخبرنا انها بلا ضلالات يقول النبي عليه السلام كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلالات نعم ف قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم ب س ن ة و س ن ة الخلفاء الراشدين ا ل ب ه د ي ي ن ع ل ي ك م ب س ن ة ا ل س ن ة س ن ة الخلفاء الراشدين ا ل ج م ا ع ة ونحن أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ف إ ذ ا قال شخص من أ ي ن أ خ ذ هذا المصطلح نقول من ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة فالنبي يقول عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين فالسنه سنه محمد والجماعه جماعه الصحابه رضي الله عنهم فهي الجماعه الحقه الحجه الجماعه الحقه الحجه هي جماعه الصحابه رضي الله عنهم فما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم هذه الجماعه فنحن اهل السنه سنه محمد واهل الجماعه جماعه من الصحابه ومن السنه بقوله هذا معنى او دليل الدليل الثالث والنبي عليه السلام في ذكر ا ل ط ا ئ ف ا ل م ن ص و ر ة و ا ل ف ر ق ا ل ن ا ج ي ة قال هم من كان مثل على مثل ما أ ن ا عليه اليوم هذا ماذا هذا ا ل س ن ة و أ ص ح ا ب ا ل ج م ا ع ة أ ي ض ا دليل آ خ ر على مصطلح اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة قول النبي عليه السلام في الثلاثه التي يباح بها الدم قال التارك لدينه المفارق ل ل ج م ا ع ة فهذا يعني أ ن اهل ا ل س ن ة هم اهل ا ل س ن ة الاتباع ل محمد واهل الجماعه اي اهل السير على طريقه الصحابه رضي الله عنه عنهم وارضاهم لان كل من وافق طريق وافقت طريقه طريقه الصحابه فهو منه وحاله وحال وحال كحاله نعم ق ا ل النبي صلى الله عليه وسلم عليكم عرضوا عليها بدوائر ا ل واياكم واهتدىات الامور ب فاذا َ إ كل َُّ مهتدت ا ل ب ِ د ْ ع َ ة و َ كل َُّ بدعه ِْ الضلاله َََ ة فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم انصحكم بكتاب ا ل س ن ة الى ذ ك ا ئ ي كتاب عظيم ذكر فيه آ ث ا ر ع د ي د ة عن قويه الاتباع وترك الابتداع وكذلك كتاب ا ل إ ب ا ن ة ه بن ب ط ة رحمه الله تعالى أ ي ض ا في قسم الايمان القسم الاول منه ذكر العديد من الاثار عن السلف なるほど。 アンドラーズの話を聞いてみると、あなたは一体何を言うのか、あなた أ ق و ى نعم فلئن قلتم حدث بعدهم فما احدثهم الا م خالف ه ذ ي ه م و رغب عن س ل ت ه م و لقد وصف وصفوا و لقد وصفوا منه ما م يشفي وتكلموا منه م م ا يكفي يعني ان الانسان يتكلم بما تكلم به السلف و يسكت عما سكت عنه السلف ولا يخوض في مسائل ا ل م ح د ث ة ف ا ل س ل ف أ د ر ى منك و أ ع ل م منك و أ و س ع منك م ع ر ف ة فلا تخوف, فلا تخوف في شيء لم ياخذ فيه السبب ف إ ن ه م عندما أ ح ج م و ا عن هذه المسائل لم يحجموا ل أ ن ه م جهال ر هم اعرف منك و لكنهم أ ح ج م و ا ل أ ن هذا ليس من دين الله عز و جل و ان ا ل خ و ض فيه من ا ل خ و ض الباطل الذي لا ينبغي ا ل إ ن س ا ن أ ن يتصرف و معنى قولوا ق فإنهم ق ل وقف القوم ف إ ن ه م على علم أ و عن علم وقفوا لم يحجموا عن الكلام في تفاصيل الصفات وتفاصيل بعض م س ا ئ ل ق د ر عن جهل فيهم فهم أ ع ل م منك بلسان العرب ودلالات ا ل أ ل ف ا ظ وفقه ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة هم أ ع ل م منك وعرفوا كلام الله عز وجل ولكنهم ك ف و ا عما لا يعنيهم من م س ا ئ ل ا ل ش ا ذ ة ومسائل المحنه التي يجب ا ل س م من دين الله عز وجل وهذا ينقض قول من قال ب أ ن مذهب السلفي أ س ل م ومذهب الخلفي أ ع ل م وهذه م ق ا ل ة ش ي ط ا ن ي ة بل م ق ا ل ة السلفي بل مذهب السلفي أ س ل م و أ ع ل م و أ ح ك م والشر و كل الشر الشر فيما ح د ث ه ا ل خ ل ف من بعدهم ف إ ن هذه من المحدثات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وشيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه رحمه الله تعالى في أ و ل رسالته الفتوى ا ل ح م و ي ة رد على هذا القول الباطن وكذلك في رسالته ا ل ت س ع ي ن ي ة م ط ب و ع ة في ثلاث مجلدات نقض هذا القول الباطن نعم قال فوق فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر فما ف و ه م محسر وما دونه مقصر يعني محسر عن ذراعيه بالجد والعمل أ ب د ا ً لن ي ت ج ا مهما عملت ومهما صنعت واردت ق و ة الاعتقاد والله لن تحسر ذ ر ا ع ي ك فتصبح أ ق و ى منهم في ا ل ع ق ي د ة وما دونهم ما هنا من أ و بمعنى موصول عن الذي والذي من دونه ا ل ص ح ا ب ة مقصر فكل من فعل كل من جامع ء ا ل ص ح ا ب ة هو مقصر عن الوصول إ ل ى ر ت ب ة إ ي م ا ن ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و ارضاهم فهم أ ق و ى منهم إ ي م ا ن ا و أ ص د ق و ا منهم منهم منه, منه, منه ع ق ي د ة و التزاما بالكتاب و السنه نعم محسن ك ن ا ي ة عن التفوق و ا ل إ ق د ا م من, من حسر الذراعين فما فوقهم محسر يعني لن يكون فوقهم أ ح د على でこんなことがあったの م وقال ا ل ه ابو عمرو الاوزاعي رضي الله ع م ا ه ل الشام ابو عمرو ا ل أ و ز ا ع ي رحمه الله عبد الرحمن بن ع م ر ا ل أ و ز ا ع ي امام عظيم عليه ر ح م ة الله عز وجل احد ا ل أ ئ م ة الاربعه في عصره هو في الشام وسفيان في ا ل ك و ف ة ومالك في ا ل م د ي ن ة وليث بن سعد في مصر يقال عنه في ذلك العصر ا ل أ ئ م ه الاربعه فكل ه م تزامن و في عصر واحد وكل منهم إ م ا م امام في مكانه ولم يدخل الشام بعد أ ب ي ع م ر ا ل أ و ز ا ع ي ك ب ن قدامه المقدسي عليه ر ح م ة الله عز وجل من ا ئ م ة اجلا ولم يدخله بعد ابن قدامه المقدسي كشيخ ا ل إ س ل ا م التيني وكذلك الحافظ النووي رحمه الله في الفقه و ا ل د ر ا ي ة فهو من أ ه ل الشام ومن أ ئ م ت ه عليه ر ح م ة الله عز وجل نعم وقال محمد بن <تصفيق> ع ر ح م ن ا ل أ د ر ب ي لرجل تكلم ب د ع ة ودعا الناس اليها هل علمها انتبهوا لهذه الحجه ة ا ن ت ب و التي ه ه ذ الحجة ذكرها ابن محمد الرحمن ا ل أ د ر ب ي و هي م ك ر ر ة ح ج ة م ك ر ر ة ذكرها الامم ح م د في مجلس ا ل و ا ف ق و ذكرها الكناني في مجلس ا ل م أ م و ن و ذكرها رجل آ خ ر كل هذه نقلها ابن ب ط ة في الرد على ا ل ج ه م ي ة في كتاب ا ل إ ب ا ن ة في قسم الرد على ا ل ج ه م ي ة فهنا ذكر ح ج ة م ه م ة تفيدك في نظار أ ه ل ا ل ب د ع وفي مجلس ا ل م ن ا ظ ر ة يوم ا ل أ ي ا م جمع بيني وبين صاحب بدعه جهمي جهمي في الصفات قلت يا فلان الدين دين حديث مختلق جديد مصنوع أ م أ ن ه دين قد تم ا ل أ م ر ب ب ع ل ه النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته قضي الامر فقال له دين قديم قلت أ ن ا أ ق ب ل معك ا ل م ن ا ظ ر ة ولكن بشرط أ ل ا ت أ ت ي ن ي بحرف واحد بعد عامتين 250 بحرف واحد لا أ ي بعد ع ا م 250 ل أ ن كل هذه المقالات ن ش أ ت في المائه الثالثه في رحمه. فهو م ع ط ل للصفات ينفع لله الحيز الله ليس في حيز ليس في جوهر ليس في عرض لا في مكان ليس عرضه للحوادث أمور يأتي بها. فقلت بها د ي ن ن دين جديد أ م ن ه هو بعينه دين مالك والشافعي وابي ح ن ي ف والعلم هؤلاء ف إ ن ق ا ل دين جديد ن ا د ع ى نفسه بالضلال و إ ن ق ا ل لا والله هو بعينه دينه نقول الحمد لله اذن أ ت ن ا ظ ر أ ن ا و أ ن ت ولكن لا ت أ ت ي ن ي بحرف واحد بعد عامه الخمسين اي نعتمد على صحيح البخاري ومسلم و ا ل س ن ة ا ل أ ر ب ع ة وعلى ا ل ق ر آ ن الكريم وعلى أ ث ا ر السلف واي ذلك ت أ ت ي ن ي والله ما ناظر ولا قبل ا ل م ن ا ظ ر ة ل أ ن كل ما س ي أ ت ي به قطعا لم يتكلم به لم ي أ ت ي لا في كتابه ولا في ا ل س ن ة ولذلك يا إ خ و ا ن أ ش ر ق و ه م أ ش ر ق و ا ا ل ج ه م ي ة بكتاب التوحيد وصحيح البخاري قلت هل تقبل بان انس كتاب التوحيد من صحيح البخاري و أ ط ب ع ه و أ ن ش ر ه على طلابك ومن حولك من غير تعليق لا لي ولا لك ق ل ل اذن هذا ما معناه معناه أ ن كتاب التوحيد صحيح البخاري كتابه أ ص ل ه كتاب ضلال وعندهم نص على ذلك الرازي وجماع من اهل الضلال ب أ ن ا ل ق ر آ ن ا ل ك ر ي م أ ص ل ا ظاهره الشرك والضلال وظاهره التعطيل حتى منهم كان ي ح م ق ا ل ا ق ا ل هذا كتاب شرك هذا كتاب تجسيد كلام الله عز وجل فلا يستطيع اخنقوهم بتلاوه ا ي ة الصفات حتى قال بعضهم وجدت أ ن ي احك هذه ا ل ا ي ة من كتاب الله الرحمن على الارض استوى ف أ خ ل ق و ه م بماذا صحيح البخاري فيه كتاب التوحيد صحيح مسلم فيه كتاب ا ل إ ي م ا ن وفيه حديث ا ل ج ا ر ي ة أ ي ن الله قال السماء هو حديث صحيح س ن ة ب داود فيه كتاب باب الرد على ا ل ج ه م ي ة س ن ة ب الابرماج فيه كتاب الرد على ا ل ج ه م ي ة ا ل ت ر م ذ ي فيه اكثر من تعليق من ذلك في كتاب ا ل ز ك ا ة علق على اخطاء للصفات بعقيده اهل ا ل س ن ة والجماله 言うてるんですが、この世に言うてるのは、この世に言うてるんですが、この世に言うてるんですが、この世に言うてるんですが、 なお。في هذا السؤال كل من أ ت ا ك ب د ع ة احفظوا هذه المراتب و ا ل م ن ا ظ ر ة يا أخوان غير العلم ا ل م ن ا ظ ر ة فن و العلم الشرعي فن ع ا لانه م ليس عنده إ ت ق ن للنظار ل أ لا يستطيع وكم من, وكم من جاء قليل علم عنده ح ن ك ة و د ر ب ة على, على النقد وعلى التمحيص وعلى كشف ا ل ش ب ر وهذا يرجع ملكه يعطيها الله تعالى ما يشاء من من عباده ف إ ن جاءك شخص ب ب د ع ة ك ا ئ ل البدعة من ه الاحتفال ا م و ل د ب ل ا بمولد ا ل النبوي مثلا قل له هل الاحتفال بمولد النبوي علمه ا ل ص ح ا ب الرسول و السلم والصحابه ام لم يعلموه قال ل م يعلموها قال بشيء ل م يعلموها ولا علمت هو, هو لا بد من, من, من حجابي ن ا س أ ل ه أ ي ب د ع ة ي أ ت ي بها في ا ل ع ق ا ئ د في العبادات في الصفات في القدر في أ ي بابا و بالدين ا س أ ل ه هل ما قلته أ ن ت ي علام و ا ل ص ح ا ب ة ا ل رسول صلى الله عليه و س ل م و الصحابه امنوا علامو فيقول لا هل يعلمون ي ق ا ل لا هل يعلمون فنقول شيء لم يعلمه أ ب و ك ر وعمر وعثمان تجي أ ن ت وجهك تقول أ ع ل م واضح يا اخوان شيء لم يعلمه ا خ ي ر ة الناس و أ ع ل م الناس و أ د ر الناس تقول أ ن ا اعلمه فقال, فقال شيء لم يعلمه هؤلاء علمته أ ن ت راح الرجل ذ ك ر ه ن عرض منه على غير ط ر ي ق ة ص ح ي ح ة قال لا بل علموه علموه كمل ا ر ا ل ر ج ل و ا ان يكون هناك ارى ان يكون هناك ارى ن ي ك و ه ا ك ر ى ان يكون هناك ا ر ان ي ك ن هناك ارى و ن هناك ارى ان يكون هناك ارى ان و ن هناك ارى ان يكون ه ن ر ى ان ي ك هناك ارى ا و ه ا ك ارى ان ي ك و ا ر ى ان يكون ه ن ك ارى ان يكون هناك ا ر و ن هناك ارى ان ي و ن هناك ارى ا و هناك ارى ان يكون ه ن ا يكون هناك ارى ن و ن هناك ارى ن هناك ان ه ن ك ان هناك ا ه ا ك ان هناك ان هناك ان ه ا ك ان هناك ان ه ا ك هناك ان هناك ان هناك ان هناك ان هناك ان ه ا ك ان هناك ان ه ن ا ن ه ا هناك ان ه شيء وسع ما سكت و عنه خلاص علموه ولكنهم سكتوا ي ا خ ذ و س ك ت و ا منه إ ذ ل ما سكتوا وشيء وسع ا ل ص ح ا ب ة والتابعون فلا وقع حتى الواثق يقال ب أ ن ه استلق على ظهره ويضحك من ع ب ا ر ت ه م ح م د عندما قال فلا وسع الله لامرئ لم يسعه ما وسع ا ل ص ح ا ب ة والتابعين نعم قال أ ف و س ع ه م أ ن لا يتكلموا به ولا يدعوا ل ل ه سعيه عمن يسعهم قال فلا وسعهم 私はこの時点で言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言ことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこを言うことをうことを言うことをうを言うを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言 من تلاوه الات الصفات وقراءه اخبارها وإبغالها ل ب ونقارها ل لما ه ع ا ن كما ل و يجعل فلا ا لشيخ ل سيد من تيمي وسع في ا ل ن الله ي ة أ ر ع ل ي ه ت لا تقل لا تقل ومن ذلك لا تحدث ب أ خ ب ا ر الصفات للناس أ س ق ط كيف أ س ق ط وهو في كلام الله وفي كلام الرسول وسلم فرد عليهم في إ ب ط ا ل هذه المقالات منها القول بعدم التحديث ب أ خ ب ا ر الصفات ل ع ا م ة الناس يقول لا تخبر الناس بهذه ا ل أ خ ب ا ر لا نخبر الناس ل أ ن ه م سوف يستفيدون アラファの人はあなたが言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ للعبيد وعلم الناس ب أ ن الله يحب ه ا ل ت و ا ب ي ن ويحب ه ا ل م س ت ه ر ي ن وعلم الناس ب أ ن الله تعالى يبغض كذا ويبغض كذا ف إ ذ ا عرف الناس هذه ا ل أ س م ا ء و هذه الصفات عن الله عز وجل فسوف يعرفون الله و إ ذ ا عرفوا الله سوف يخافون و يعيشون على ا س ت ق ا م ة ا ل ع ا م لله سبحانه وتعالى نعم قال لما جاء من ايات ل ة تسهل علينا أكثر. فنمر ل الصفات ونخرجها يا ف ق ط من الآية أ و من ا ل ح د ي ث ونشير فقط إ ل ى مكان الشاهد و ا ل ص ف ة نعم احدث القراءه نعم هذا عز وجل ويبقى وجه ربك ه فيه إ ث ب ا ت الوجه لله عز و جل إ ث ب ا ت الوجه لله عز و جل و يبقى وجه ربك وهذا الوجه من ا ل م و ا ج ه ة من ا ل م و ا ج ه ة فهو وجه الله عز و جل و يوم ا ل ق ي ا م ة يراه المؤمنون يوم القيامه يراه المؤمنون كما جاء في الحديث ينادي مناد يا اهل ا ل ج ن ة インナラクム عند الله موعد يريد أن ي ج ز ك في م فيقول أهل الجنة وماذا يريد م ن ا ربنا ألم يبير وجوهنا ألم ت خ ذ ن ا د ذر كرامته ألم يرضى عنا ف ي, ى عن ك ش ف الله تعالى عن وجهه فما أعطوا نعيما ً أكمل من رؤيته ال ال ال الل ال من الله سبحانه وتعالى فالله ن ه وجه نثبته على الوجه اللايق به سبحانه وتعالى فقوله سبحانه بل يداه مبسوطة فأثبت الله تعالى نفسه اليدين فالله تعالى هو يدين له يدان تليق به عز وجل م ث ب ت ه ا وهذه ي د تقبض وتبسط وترفع وتخفض و ج ا ء في ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة أ ن فيها أ ص ا ب ع كما ج ا ء في ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة ب أ ن يد الرحمن فيها أ ص ا ب ع نعم ف ق ا ل ه تعالى اخبار عيسى ن ع عليه السلام ا قال تعلم ما في نفسي ولا أ ع ل م ما في ن ف س ي والمراد هنا بالنفس الذات تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك المراد بها الذات نعم <سبحانه> و ج ا ء ر س ب ك في ه ث ب ا ت ا ل م ج ي ء فيه ث ب ا ت المجيء لله عز وجل نثبته على وجه الله قويه سبحانه وتعالى نعم وقوله هل ي ن ر و ن الا ياتيهم الله والمجيء والاتيان بينهما اتفاق في المعنى هذا اثبات ب أ ن الله تعالى ي أ ت ي وهي ص ف ة ف ع ل ي ة يفعلها ل ل ه تعالى بمشيئته نعم وقوله رضي الله عنه و ر ض و ع ه وهذا فيه اثبات الرضا فالله يرضى ويغضب هذا اثبات الرضا لله عز و جل و قوله يحبه و يحبونه الله يحب و يحب الله يحب و يحب فهو يحب عز و جل يحب المؤمنين و المؤمنون يحبونه سبحانه و تعالى و قوله في الكبائر غضب الله عليهم عليه فيه اثبات الغضب و يغضب و ينتقم و قوله اتبعوا لا اسخط الله فالله يسخط و يغضب ويكره َََْ فالله ََُّ يسخط ََُْ ويغضب ََُْ ويكره ََْ ن و َ ب ِ ن ا ل س ُّ ن َّ ة ِ قول َ النبي َِّ صلى الله عليه وسلم ينزل َُِْ ربنا َُّ كل ليله ْ وهذا حديث متواتر حديث النزول حديث متواتر رواه اكثر من ثمان وعشرين صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم والحافظ ابن حجر وهو من ل ح د ي ث الموطه والحافظ ابن عبد البر في المجلد السابع من التمهيد شرح هذا الحديث بشرح النفيس شرح هذا الحديث بشرح النفيس على منهاج اهل ا ل س ن ة والجماعه نعم وقوله عليه الصلاه والسلام يعجب ربك بلا الشاب ليست له ص وهذا نثبت فيه ب أ ن الله تعالى يعجب ولكن عجب الرحمن ليس كعجب المخلوقين فعجب المخلوق إ ن م ا يكون من من قصور علم من قصور علم واما عجب الرحمن فنثبته على صفه ا ل ل ا ئ ق ة به عز وجل نعم وقوله يرحم الله ل ا رب و ل ع ا ل م ي ن ويعجب ربك من الشاب ليست له صبوه اي ليست له زله اي لم يقع في معصيه, لم يقع في معصية لان سن الشباب وشرق الشباب له ثورته وله حدته ونشاطه ويكون الانسان في وقت الشباب ادعى للوقوع في المعاصي ولكن مع قوه الداعي الى المعاصي يمنعها ويحجبها نال بذلك ان الله يعجب من هذا الصنيع و أ ن الله يظله في ظله يوم لا ظله إ ل ا ظله ولذلك هؤلاء ا ل س ب ع ة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظله, إلا ظله كل هؤلاء قوي عندهم دافع ا ل م ع ص ي ة ولم يعملوها ف ك ف أ ه م الله بالثواب العظيم إ م ا م عادل و إ م ا م قادم على الظلم ولكن قوي عنده دافع الظلم ولكنه منع الظلم بالعدل فكفى بهذه ا ل ج ا ئ ز ة وذل الرحمن عز وجل شاب نشا ب ط ا ع ة الله قوي عنده دافع م ع ص ي ه ولكنه كف عنها ط ا ع ة لله فكوفي بهذه ا ل ج ا ئ ز ة رجل دعته م ر أ ه ذات منصب م وجمال قوي دافع ا ل م ع ص ي ة و ل م يفعلها فكوفي بهذه ا ل ج ا ئ ز ة ورجل ت ص د ق بصدقه ف أ خ ف ا ه ا حتى لا تعلم الشمال وتنفق يمينا ب إ م ك ا ن ه يظهر أ م ا م الناس ولكن أ خ ف ا ه ا ط ا ع ة لله فكوفي بهذه ا ل ج ا ئ ز ة إ ل ى آ خ ر الحديث نعم و هذه ط ا ع د ه بالحسنات و السيئات إ ذ ا قوي من امتنع عن المعصيه مع ق و ة الدافع كان فضله اعظم معي و من امتنع عن مع قوة كان فضله أعظم. ومن وقع في المعصيه مع ق ل ة الدافع كان اثمه أ ك ب ر من وقع في ا ل م ع ص ي ة مع ق ل ة الدافع كان اثمه أ ك ب ر و على كل من القائلتين حديث يدل عليه نصوص ع د ة ف ا ل أ و ل من وقع من, من ترك ا ل م ع ص ي ة معقول الدافع ايش دليله حيث السبع الذين ظلموا الله ي ظ ل م ت ه اما من فعل ا ل م ع ص ي ة مع ق ل ة الدافع فدليله الثلاث ة الذين تقوى ا ل ج ن ة او شيء يطول ش ا ي ب وعاير شايل ما في ق و ة المعصيه تزي فدافع ا ل م ع ص ي ة في ا ل ش ي ب ة قوي ام ضعيف ضعيف وت... وتقع في ا ل م ع ص ي ة ف أ ن ت وقعت في ا ل م ع ص ي ة مع ق ل ة الدافع فالدليل على أ ن ك أ ص ل ا وقعت في ا ل م ع ص ي ة لا تدافع في نفسك و إ ن م ا لخبث و ر غ ب في الذنب وعدم تعبير لله عز وجل ف... ف... فكان, فكان جمه أ ك ب ر عالم مستكبر ب ا ل ع ا د ة لو أ ن ك تاجر غني هناك دافع للمعصي للكبر على الناس لكن فقير متكبر فدافع ا ل كبري في الفقير أ ق ل منه في الغني فلو وقع الكبر من غني لمسكين هو ي أ ث م ولكن اثمه أ ق ل من الفقير الذي معدم ليس عنده شيء ويتكبر عن الناس ويقع الكبر ف إ ذ ن هذه ط ا ع د ة و عليها أ د ل ت ه ا و كذلك في العقوبات في العقوبات إ ذ ا قوي الدافع إ ذ ا قوي الدافع تخف ا ل ع ق و ب ة و إ ذ ا عظم الدافع اذا قوي الدافع تخف ا ل ع ق و ب ة و إ ذ ا قل الدافع تعظم ا ل ع ق و ب ة فالزاني المحصن ما حكمه الرجل فاشتدت ا ل ع ق و ب ة ل أ ن دافع الوقوع في الزنا عنده قليل لكن المغني كالله عندك زوجه فتقع في ه في الزنا فلما ضعف عنده الدافع ووقع في ا ل م ع ص ي ة في الزنا كانت ا ل ع ق و ب ة أ ش د اللي هو الرجل لكن الشاب الشاب يجلد لماذا من العدل واللطف من الله عز وجل ل أ ن ه م س ك ي ن ما تزوج فوقع في ا ل م ع ص ي ة فالدافع فيه قوي فخفت عنه ا ل ع ق و ب ة من الرجل إ ل ى الجلد、نعم. ولها نظائر ع د ة في ابواب العقوبات نعم وقوله يضحك الله لرجلين قتل احدهم ل ا خ ر ثم ي خ ل ا ن الفقه نعم ذكر النبي عليه السلام فسره الكافر يقتل مسلما ثم يسلم هذا الكافر فالمؤمن ا ل أ و ل يدخل ا ل ج ن ة ب ا ل ش ه ا د ة والثاني يدخل الجنه ل أ ن ه م ا ت ع ا ل إ س ل ا م ن ع م فيجتمعان في ا ل ج ن ة ه ذ ا هو اشبه مما صح سنده ذكرت ب أ ن الحجه في ه ا ل أ خ ب ا ر العقائده انما في الصحيح اما الضعيف فلا ح ج ة فيه نعم اذن له ظاهر انتبهوا يطمان العباره هذه إ ذ ا له ظاهر معروف وهذا ينفي ماذا ينفي بان ابن القدامى مفوق قال ولا نتاوله بتاويل ي خ ا ف ظاهره اذن ابن القدامى عنده 何 ليس ب م ث ل ي شيء وهو السميع البصير وكل ما با يخيل ب ا ل ن ه ن أ و خطر بالبال فان الله تعالى بخلافه ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على عرض السماء وقوله ا م د ت باب السماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله رب ربنا الله يعني ن د ا ء يعني يا ربنا فيه <تصفيق> ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه ا خ ا ر ي ا ل ج ا ر ي ة أ ي ن الله قالت في السماء قال أ ع ت ق ه ف إ ن ه ا م ؤ م ن ة رواه البخاري رواه ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى فيه اثبات الاستواء استواء الرحمن على العرش و م ا د بالاستواء العلو والارتفاع والتالي له اثبات العلو علو الله عز وجل و ا ن الذهبي له كتاب العلو ذ العليا ظفار كتاب ا ل نافع ومفيد والحديث أ ي ض ا حديث الرجل الذي به أ س ر وحبس في البول ف أ ر ش د ه النبي على السنه الى هذا الدعاء ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك إ ل ى آ خ ر الحديث وذكره الشيخ السلام تيمية بن في ا ل ع ق ي د ة ا ل و س ط ي ة وهو حديث صحيح رواه داود وهو غيره والتالي له حديث جاريه اين الله أ ي أ ي ن م أ ل و ه ك الذي تعبدين ه قالت في السماء يعني انا اعبد الله عز وجل قال من أ ن ا ق ا ل ت أ ن ت رسول الله قال ف اعتقل ا ن م م ن فشهدت لله عز وجل ب ا ل ا ل و ه ي ة وشهدت ب ل ر س و ل عليه السلام ب ا ل ر س ا ل ة فكانت بذلك مؤمنه نعم وقال ا ل ج ا ي ه الى الله قالت السبع قال, قال اعتقاد الا مؤمنه اللهم ع ه ك م ر ؤ س و م س ل وغيرهما ب <تصفيق> ع ي ن ا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم إ ل ى ه تعبد قال سبعه س ت ة بارض واحد بسباق قال بل لرغبتك ورهبتك قال, قال فاترك السده و اعبد الذي ف السماء و انا اعلمك دعوتي فاسلم و علمهم ل ي صلى الله عليه و سلم ا يقول اللهم ا ل ه ر ش د و قل شر نفسه هذا الحديث فيه ع د ة فوائد من هذه الفوائد أ ن كفار قريش كانوا ي ق د ص و ن لله عز و جل في ا ل ش د ة و يشركون به في وقت الرخاء و منها أ ن كفار قريش كانوا يقضون د بالصفات فهم خير من ا ل ج ه م ي ة خير من الجهميه و اليهود كانوا يقضون د كذلك الصفات والنصارى يقرون بالصفات فاليهود خير من الجهميه اليهود وصفوا أ ث ب ا ت الصفه لله ولكن عيبوها قالوا يد الله م غ ل و ل ة هم أ ث ب ا لله يدا ولكن عيبوها جعلوا فيها عيبا بينما الجهمي أ ص ل ا لا يثبت لله تعالى يدا ولا يثبت وجودا لله سبحانه وتعالى حقيقه وهو ما قال قول من قال بقول ا ل ج ه م ي ة من الشاعر ما ت ر ي د ي ة في كونهم لا يثبتون حقيقه لوجود الله سبحانه وتعالى بدلائل ع د ة عند أ ه ل ا ل س ن ة نعم どうしてもありがとうございました。 و ا ل ز ع م ه هنا ليس المراد به الكذب و إ ن م ا القول يقال زعم فلان اي قال فلان نعم وراى ابن عمر س ع ر ه ا النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بين س م ل ى سماء مسيره كذا وكذا وذكر الخبر الى قوله فوق ذلك العرف والله سبحانه هذا الذي يسمى بحديث الاوعال, حديث الأوعال في إثبات ع ل وهو عز ج ل وهو حديث صحيح وهو حديث صحيح نعم فهذا أشبه رحمه الله على وقبوله ولا كيف ل ه <كيف> استوى الله ا السؤال ت و ا السؤال عن ا ل ك ي ف ي ة وليس عن المعنى السؤال عن الكيفيه فانظروا بما اجاب ا ل إ م ا م مالك كما تقدم معنا بالامس نعم فقال الاستواء غير مجهول بين قوسين فوقها معلوم يعني معلوم المعنى غير مجهول هذا اشهر اين هو مشهور لكنه الاثبت هذا هذا هو ا ل أ ث ب ت ف غير مجهول معناها معلوم المعنى, معلوم المعنى. نعم. والكيف غير معقول غير معقول يعني مجهول ا ل ك ي ف ي ة والكيف مجهول والكيف مجهول نعم والايمان به واجب لانه خبر ا ل إ ي م ا ن هو ا ل تصديق ا ل إ ق ر ا ر وهذا خبر جاء في ا ل ق ر ا ر الرحمن عراه استوى فيجب ان تؤمن به ا ل إ ي م ا ن به واجب نعم والسؤال السؤال、بينا. عن ماذا عن ا ل ك ي ف ي ة السؤال عن ك ي ف ي ة هو ا ل ب د ع ة و أ م ا السؤال عن المعنى فليس ا ل ب د ع ة سل عما شئت من كتاب الله عز وجل ما معنى الرحمن عرف استوى ما معنى إ ل ي يسال ع م ر الطيب و كم الطيب ع ن الصالح يرفعه اسال أ م ا السؤال عن كيفيات هذا البدعه نعم ثم هو له رجل كاخرى قال ف ص ر ومن صفات الله تعالى فهو متكلم بكلام ا ل قديم يسمعه وقد يفجر ان الله تعالى هذا صفه الكلام والله تعالى و ا ف ر د ا المؤلف بال بفصل مستقل ل ك ث ر ة الخوف فيها عن ب ق ي ة الصفات فهي ع ل ا م ة فارقه بين السني والجهمي صفه الكلام وقام فيها ف ت ن ة ك ب ي ر ة وهي فتنه ا ل ق و ف بخلق ا ل ق ر آ ن التي ت ر أ س ه ا الجهميه بشر البذيسي و أ ح م د بن د و ا د وجعد ا ل بن درهم وجه ا ل بن صفوان كل هؤلاء تزعموا هذه م س ا ل ه ففتنوا بها أ ه ل ا ل س ن ة فنصر الله تعالى أ ه ل ا ل س ن ة واعلى ش أ ن ه م في آ خ ر ا ل أ م ر ومن صفات الله تعالى أ ن ه متكلم متكلم الكلام ص ف ة ذ ا ت ي ة فعليه فالله موصوف بالكلام في عزم موصوف قديم ص ف ة من صفات الله عز وجل لا ت ن ف ق عنه ب ح ا ل لا ان الله تعالى لا يتكلم ثم تكلم لا يتكلم الله عز وجل موصوف بالكلام حتى ولو سكت والله تعالى يتكلم و ي س ك ت كما قال في الحديث ان الله تعالى سكت عن اشياء رحمه بكم فهذا فيه ان الله تعالى يتكلم ولا, ولا يتكلم و ه ذ ه من ج ه ة ان الكلام ص ف ة ذ ا ت ي ة وهو ص ف ة ف ع ل ي ة أ ن الله يتكلم متى متى شاء فتكلم الله تعالى مع آ د م وتكلم الله مع إ ب ر ا ه ي م ومع نوح ومع موسى بما اتاه الله تعالى من و ح ي وتكلم عن محمد ويتكلم بما شاء ا ل آ ن من تقدير الله عز وجل وامر ل ل م ل ا ئ ك ة ويتكلم يوم ا ل ق ي ا م ة فالله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى أ م ا ما تريديه ولا شاعر فلا يريدون ذلك ومن قال بقوله من قبل من الكلابيه بل هم كلهم كلابيون في اعتقادك يهبون الصفات ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة التي ي ف ع ل ه ت ع ا ل ى ب م ش ي ئ ة ب ح ج ة أ ن ذلك يحمل على أ ن الله يكون عرضا للحوادث و أ ن الله يحدث فيه شيء وهذا كلام باطل فالله تعالى يتحدث متى شاء كيف شاء ل أ ن منتهى قول الجهميه والشاعر و ا ل ك ل ا ب ي ة أ ن الله لا يتكلم بعد ذلك أ ب د ا و أ ن الله تكلم بكل كلامه في آ ن واحد في وقت آ خ ر واحد و لم يسبق الميم الالف اللام و لم تسبق اللام الميم و إ ن م ا كله ا في وقت واحد هذا كلام باطل بل الله تكلم بالالف ثم اللام ثم الميم ا ل ف لام ميم و ه ذ ا الحروف المقطعه دليل على أ ن كلام الله حروف و أ ن ه كلمات يتكلم الله تعالى بها و أ ن الله تكلم بالناسخ و المنسوخ ك ي ف يكون هناك ناسخ و منسوخ إ ل ا بعدما كان يتكلم بهذا قبل هذا وهذا ي ب ط ل ا ل قول ا ل أ ش ا ع ر والكلابيه وما تريدين الذين يقول لا ما يقول ب أ ن الكلام م س ت ا ل ي ل أ ن ه م يقول و ن إ ذ ا قلنا الكلام م س ت ا ل ي أ ص ب ح الله تعالى عرضه للحوادث وهذا قول باطل ولازم شنيع وخبيث عند هؤلاء يلزمونه ب أ ن الله أ خ ر س جل الله وتنزه الله عز وجل و أ ن الله لا يتكلم م ع ن ا يوم ا ل ق ي ا م ة و أ ن الله لا يتكلم ا ل أ ن ب ي ا ء و أ ن الله لا يتكلم مع الملائكه هذا قول كله باطل ولا يجوز أ ن يبقى به بل هو من ت ه ا و الكفر ن س ا ل السلام و ع ا ف ي ه نعم قال رحمه الله سمعه موسى عليه يسمعه السلام يسمعه اذن كلام الله مسموع وهذا يرد على ا ل ك ل ا ب ي ما ت ر ي د ه و ا ل ك ل ا ب ي والمشاعر ا ل ذ ي ن يقولون كلام نفسي يقولون كلام الله كلام نفسي بل هو كلام مسموع تسمعه من ش ا من م ل ا ئ ك ه وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه م و س عليه السلام فهو كلام الله مسموع ها نعم سمعه م و س عليه السلام من غير واسطه 私はあなたのお話を聞いていると言っていました。 تكليما تكليما ما هي يا اخوان في ا ل ل غ ة ا ل ت أ ك ي د و ا ل ت أ ك ي د ينفي المجاز هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل ت أ ك ي د ينفي المجاز وكلم الله موسى تكليما جاء جهلي عند س ن ي فقال ا ق ر أ ا ل آ ي ة بالنصب قل ل أ ن موسى ممنوع من الصرف ا ل ع ج م ي ه فلا يظهر عليه الشكل فقال ا ق ر أ ا ل آ ي ة بالنصر وقل وكلم الله موسى تكليما ف أ ص ب ح من المتكلم ومن المكلم الله عز وجل فقال له هذا الرجل دعني من هذه ا ل آ ي ة ما تصنع بقول الله عز وجل فلما جاء موسى ليقاتل م وكلمه و ربه فولد ه الرجل أ ه ل البدع ي أ خ ذ و ن بعض ا ل أ د ل ة ويتركون بعض الاخر ولذلك من ش أ ن ه ا البدع أ ن ه م ي أ خ ذ و ن بعض المعنى واما اهل السنه فياخذون كل ما في المعنى, كل ما في المعنى. حتى يظهر الحق من الباطل م مُوسَى قال اهل العلم ا ل ت أ ك ي د ينفي المجاز انكم ل ت سترون ربكم عيانا ينفي ان يكون الرؤيه أكدها بأنها رؤيه عين、نعم. よし 私は私はあなたの声を聞いていると言っていました。 سمع من شاء من ا ل م ل ا ك ت من ا ل رسل و نعم روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عبد الله بن م ي ر ي س عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ي ح ش ر الله الخلائق يوم ا ل ق ي ا م ة عراه حباتا ظهرا قهبه ف ي ر ا د ي ه بصوت يسمعه هذا بص... محل الشاهد بصوت يسمعه فدل ذلك على ان كلام الله بصوت ي س م ع ه بصوت ب... なんで فقال على فوقك و امامك و عن يمينك و عن ش ب ا ب اي بعلمه و احاطته عز و جل أ ي بعلمه و احاطته و إ ل ا الله عز و جل عالي بذاته على جميع م خ ل ق ا ت ه ف ع ل م ا هذه ا ل س ب ه لا ت ا ل ب غ ي ا ل لله تعالى قال كذلك أ ن ت يا إ ل ه ي أ افكلامك كلام أ أ س م ع أم كلام رسولك قال بل كلام يا موسى قال فصل و من كلام الله سبحانه ا ل ق ر آ ن العظيم وهو كتاب الله المبين وحمله المتين وصراطه المستقيم و ت ن ل ي ل رب العالمين نزل ب ه ا روح ا ل م ؤ م ي ن على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين ف ا ل ق ر آ ن من كلام الله وكلام الله تعالى منه ما هو الوحي الذي ينزل على الرسل منه ما يشاء الله تعالى من خطابه لملائكته ورسله وتقديره وتدبيره لشؤون الكون نعم ونزل غير مخلوق منه بدا و إ ل ي ه يعود ونزل غير مخلوق فهو صفه من صفاته أ ن ز ل ه الله تعالى منه ب د أ أ ي منه خرج بقول الله عز و جل و لكن حق القول مني فهو خرج من الله عز و جل و إ ل ي ه يعود في آ خ ر الزمان من بطون الكتب و أ ص د و ر الرجال يعود الى الله عز و جل نعم و هذا نص عليه عمرو بن ن د ي ا من التابعين نص عليه ع بن دينار من التابعين و غيره ما. وهو صور محكمات و رايات و بينات و ح ر و ف وكلمات فقراه ف أ ع ر ب ه يعني ف أ ف ص ح ه اي نطق حروفه على وجه ك م ا ل ف ق ر أ ه ف أ ع ر ب ه فله بكل حرب عشر حسنات له أ و ل و آ خ ر و أ ج ز ا ء و أ ب ع ا ق هذا يرد على من ع ل ما تريديه الذين ينفون م ش ي ئ ة الكلام م ش ي ئ ة له أ ج ز ا ء وله أ ب ع ا ق フ ميم ف ت كافه デザイナーはあなたの声が聞こえます。 قاف و ا ل ق ر آ ن المجيد فهذا ا ل ق ر آ ن الذي تكلم الله تعالى به ما هو إ ل ا حروفك من حروفكم أ ن ت م و من كلامكم الله تعالى ركبه و تكلم به عز و جل بكلام, بكلام يعجز عن يتكلم فيه الجن و ا ل إ ن س و لو ت ض ا ف ر و ا جميعا على ذلك و لو ب آ ي ة من آ ي ا ت ه نعم له أ و ل و آ خ ر إ ذ ا تكلم الله تعالى به ب مشيئته نعم الكلام ينسب إ ل ى قائله لا إ ل ى ناقله فعندما أ ن ا أ ق و ل مثلا ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني ولا ق م ا و ق ر ة في القلب هذا مشهور عن الحسن البصري ف م ب ا ش ر ة الاذان تتبادل الى أ ن ه كلام من كلام الحسن البصري 私はこれを言うと、あなたはあなたはあなたはだなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあは فيه محتوى ومتشابه وناسك ونسوق وخاص وعام و ع ا م و أ م ر ونهي لا ي أ ت ي ه ا ل ب ا ط من بين يديه ولا من ل ق ل ب تنزيل بالحكيم الحبيب قل ان اجتمعت الجنس والجد على ايات بذل هذا ا ل ق ر آ ن لا ي أ ت و ن بمثله ولو كان ب ع ض ببعض ظاهره وهو هذا الكتاب العربي الذي قال به الذين كفروا لن, فس... لن... لن نؤمن بهذا ا ل ق ر آ ن و قال ع ض ه م لن نؤمن بهذا ا ل ق ر آ ن سموه ولم يقولوا ا ل ع ب ا ر ة عن ا ل ق ر آ ن ل أ ن ه م جعلوا ق ر آ ن ا ق ر آ ن ي شاعره وما و ر ي بين أ ي د ي ن ا هذا ع ب ا ر ة عن كلام الله ا ل ق ر آ ن الذي عند الله لا والله هذا ق ر آ ن هذا ق ر آ ن ونسميه ق ر آ ن وهو كلام الله و إ ن أ ح د من المشركين استجاره ب أ ج ر ه حتى يسمع لم يقل حتى يسمع ا ل ع ب ا ر ة عن كلام الله أ و ا ل ح ك ا ي ة عن كلام الله بل هو كلام الله كيفما كان فهو كلام الله عز وجل وهو ا ل ق ر آ ن نعم فقال بعضهم ان هذا إ ل ا قول البشر قال الله سبحانه س أ ص غ ي ه س ق ر وقال بعض هو شعر فقال الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له اذ هو الا ذكر و ق ر آ ن مبين فنبرك الله عنه ل و شعر واثبته ا ل ق ر آ ن لم يبق شبه لذي لب 何であるかわからない。 وقال عز وجل وان ك ن في غيب جدا س ل على عبدنا ف بسوره البدر و د ع ش ه د ا ء م ن دون الله ولا يجوز ان يتحداهم بالاتيان ب با د ر فانا يطرى ما هو منافع ق ل ب ق ا ل تعالى ولا تتلى ه م ا ي ا ت ن ن ا ث قال ا ل ذ ي لا ينجون لقاءات القران غير هذا الدل قل ما يكون ل ن ب ذ ه م من تلقاء نفسي فاثبت ان القران و الايات التي تتلى عليهم فقال تعالى, فقال تعالى انه ايات ب ي ا ت في صدور الذين اوتوا ا ل فهو ق ر آ ن حتى في صدور الرجال نعم وقال تعالى انه ق ر ا ن كريم فهو ق ر آ ن حتى في الكتاب المكنون وهو ق ر آ ن حتى في اللوح ا ل م ح ف و ظ هو قران كيفما كان هو ق ر آ ن نعم انه لقران كريم في كتاب ا ل مكنون لا يمسه الا المطهرون ب ع د أ ن أ ق س م على ذلك وقال تعالى كافها يا ع ل صاد وحابب علي بن سي ا ل ا ه و افتتح تسعه عشرين س و ر ة ب ا ل ح ر و ف ا ل م ق ط ع ة ف قال النبي صلى الله عليه و سلم بل قرا ا ل ق ر آ ن ما عربه ب ل و بكل حرب بنو عشر حسنات و بل قراه ولا ح ر م ه ب ل و بكل حرب حسنه حديث ه صحيح ن و قال عليه الصلاه و السلام ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن قبل آ ي ا ت ه ي قوم يقيمون حروفا فهو حروف يقيمون حروف فهو حروف ف ا ل ق ر آ ن إ ذ ن بحرب و صوت نعم ي ق ي و ن حروبهم ا ق ا م ة السهم لا يجاوز ت ر ا ط ي ه م يتعجلون أ ج ر ه ولا ي ت أ ج ل و ن ه و قال أ ب و بكر و عمر رضي الله عنه و عراب ا ل ق ر آ ن احب الينا من حفظ بعض حروبه و قال ع ل ي عراب القران الله. يعني اتقان اتقان تلاوته احب إ ل ي ن ا من حفظه من غير إ ت ق ا ن ولا شك أ ن إ ت ق ا ن ت ل ا و ه ي هو المطلب العظيم و ا ل أ ت م و ا ل أ ق م ر يكون أ ي ض ا في فهم كلام الله عز و جل فعندنا فهم له و عندنا إ ت ق ا ن لتلاوته و عندنا حفظ فالحفظ مرتبه كمال الحفظ مرتبه كمال نعم قال علي رضي الله عنه من كفر بحرب منه فقد كفر به كله و اتفق المسلمون على عز د سوره ا ل ق ر آ ن و آ ي ا ت ه و كلماته و عمومه و لا اله بين المسلمين ل ي أ ب ت م ج ه ن من ا ل ق ر آ ن س و ل ه روايه او كلمه او حرب متفق عليه او كامل وبهذا حجه قاطعه على ا كم بقي من الوقت شيخ نختم طيب هذا والله ع ل م و ل ى الله و س ل ل ى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والباقي ان شاء الله سبحانه و ت ع ل ى كله لن تنقض الدور حتى نختم ب ا ن الله عز وجل